Lah akbar, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah,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 إلا الذين آمنوا وأمنوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر الله أكبر الله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 يومئذ يصدر الناس عشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذَرَّةٍ خيرا يره ومن يعمل مثقال ذَرَّةٍ شرا يره الله أكبر الله